الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن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 فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الله الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحر إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَوْمِ الله سمع الله لمن حمده الله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 الله اكبر الله سمع الله لمن حمده الله اكبر الله, هكبر. الله, هكبر. الله, هكبر. الله هكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها الأحبة في الله مرحبا بكم في هذه المجالس المباركة التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة ويذكرهم الله في من عنده فلا تحزن أيها المسلم إذا جلست في هذا المجلس المبارك ولا تشغلك الدنيا فالدنيا ذاهبة وستموت يا عبد الله ولا ينفعك والذي لا إله غيره عندما تعاين الحقيقة أو تعاين الموت يقف أمامك هذا العمل المبارك حضورك هذه المجالس المباركة التي هي لله عز وجل وليست لأحد من, من البشر فلنحرص أيها الأحبة في الله ونتذكر ذلك الصحابي الجليل الذي كان يرعى الغنم ويأتي في المساء ليسأل ويجلس, ويجلس ويسمع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أقول لك لا نعمل ونجلس في المساجد لا ولكن نريد أن نتعلم كيف تصلي كيف تتأدب مع الله عز وجل كيف تخشع في الصلاة أداب وأخلاق يذكرنا بها فضيلة الشيخ صفوان وحمد فليد فضل المشكور الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله وساء أحوى قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك حبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الأطفال الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد تحدثنا في درس نظر عن الخلق الأول والأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهو خلق التعلق بالمساجد ثم تحدثنا عن الخلق الثاني ألا وهو خلق الخشوع ثم تحدثنا عن الخلق الثالث ألا وهو البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى اليوم نتحدث إن شاء الله عن الخلق الرابع من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهو خلق الحياء اللهم ارزقنا الحياء يا رب العالمين اللهم آمين بداية ما هو الحياء لغة وشرعا وما الدليل من القرآن والسنة الحياء لغة معناه الإنزواء والانكسار الإنزواء والإيه والانكسار أما الحياء شرعا فمعناه التحلي بالفضائل والتخلي عن الايه عن الرذائل معنى إن الواحد يبقى عنده حياء يبقى هو بيتحلى بالإيه بالفضائل التي كان يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو بذلك يتجنب الإيه الرزائل الرذائل ولذلك قيل بأن الحياء مشتق من الحياء بالهاء المربوطة الحياء مشتق من الايه من الحياء من الحياء, من الحياء فمن لا حياء له من لا حياء له فهو ميت في الدنيا وشقي في الآخرة والعياذ بالله طب تعالوا نشوفوا الجليل من القرآن آيات كثيرة تحسنا على الحياء وتحذرنا من عدم الحياء وعدم المراقبة وعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى قال تعالى فجاءته إحداهما فجاءته إحدى تمشي, تمشي عليه على استحياء عليه جاءت لمين؟ ومين لجد؟ إحدى ابنتيه شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فجاءته إحدى هما جاءت إلى سيدنا موسى عليه السلام قالت إن أبي شوف التواضع والحياة إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيته لنا هي تكلمه وهي عندها حياة تكلمه عندها حياة, تكلمه عندها حياة, حياة, حياة, حياة قال ابن عباس بأن معنى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء يعني ليست بسلفع من النساء ليست ب بسلفع من النساء والسلفع من النساء المقصود المرأة التي تشبه الرجل في وحدة تشبه الرجل في مشيتها وفي كلامها ولا تتأكد أهي رجل أم امرأة إلا إذا ذهبت أمامها ونظرت في إيه فيها هل هي رجل أم, إيه أم امرأة فهي تتشبه بالرجال ولا حول ولا قوة إلا بالله قال تعالى إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا والله لا يستحي من ال من الحق. قال تعالى كل المؤمنين يغضوا من إيه من أبصارهم غض البصر معناه حياة. يبقى عندي إيه حياة. كل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الواحد اللي بتحافظ على نفسه وضغض بصره عن الحرام ولا تفعل أشياء تغضب المولى سبحانه وتعالى ولا تغض برسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بذلك يبقى عندها عندها حياء وانزواء وانكسار من مين؟ من الله سبحانه وتعالى طب اسمع بقى الدليل من السنة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه الحديث الذي رواه مسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير حديث ثاني رواه البخاري قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير يعني لا يأتي من وراء الحياء إلا, إلا كل خير حديث الرواه البخاري قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع والبضع من ثلاثة لإيه؟ لعشرة الإيمان بضع وستون شعبة ومعنى شعبة يعني خصلة معنى إيه؟ شعبة يعني إيه خصلة الإيمان بضع وستون شعبة الحياء والحياء, والحياء شعبة من الإيمان يعني خصلة من من الإيمان في حديث الرواه ابن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. إن, إن لكل دين, دين خلق, خلق. وخلق الإسلام ال الحياة حديث الرواه الترمزي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الحياء في شيء إلا زانة زانة يعني إيه؟ حسنه إيه شيء جميل وشيء إيه وشيء طيب طب تعال نشوف حياء النبي محمد م إحنا بنتكلم بقى على إيه؟ خلق خلق الحياة وهذا الخلق كان موجودا في شخص النبي محمد بل كل الأخلاق الطيبة اللي إحنا فعلا بعيدين عنها كل البعد إلا مر رحم رب وليس الكل ففي ناس اقتربة ومؤدبة وتتخلق الله بأخلاق الله النبي محمد حتى الممات, الممات. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم اللهم آمين حياء النبي محمد في حديث الرواه البخاري قال كان النبي أشد حياء من العزراء في خدرها يعني ما معنى العزراء في خدرها شفتوا البنت لما تيجي تتكلمت لجاء وشها يحمر وتحطوا وشها في الأرض ايه ها النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد, أشد حياء, حياء من هذه, هذه البنت الب والشاي أحمر اسمه إيه اسمه, اسمه حياة في واحد تالت لقى عاد واقفة قدامه بود وصوتها عالي و و و وعاد ولا شيء يعني قدامه فش لا اسمه فش حياة فش حياة وما أقصروا هن وما أقصروا هن نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الحياة اللهم آمين رب العالمين كان النبي أشد حياء من العزراء في إيه في خدرها صلى الله عليه وسلم قبل البعسة كما في الرواية للطبراني قبل البعث كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرعى غنما وكان معه شريك كان معه شريك لأخت للسيدة عائشة عند أخت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند أخت السيدة خديجة أخت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وكلم ما بيخلصوا شغل كان الشريك يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد هيا ننطلق علشان ناخد الأجرة فيستحي النبي محمد ويقول له إني أستحي اذهب أنت وكل مرة اللي كان بيروح ياخد الأجرة مين الشريك اللي كان مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ففي مرة قالت له أين محمد قال يزعم أنه يستحي يزعم, إيه؟ يزعم إيه؟ أنه يستحي فشه... فكانت شهادة من هذه المرأة الطيبة ليخت السيدة خديجة قالت والله ما رأيت أشد حياء من النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالت والله شهادة من امرأة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والله ما رأيت رجلا أشد حياء من محمد صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة العفيفة الطاهرة النقية المبرأة من فوق سبع سماوات في كما في رواية في لأحمد لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة السيدة دفن في حجرة, حجرة سيدة عائشة ولما مات أبوها أبو بخر الصديق دفن بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتقول السيدة عائشة كنت أدخل فأضح سوبي عن جسمي يعني تخفيفه يعني وتقول إنما هو زوجي وأبي إنما هو أيه؟ زوجي وأبي لما, لما سيدنا مات سيدنا عمر, عمر بن الخطاب وكان وصى إنه لما يموت يدفن بجوار من؟ رسول الله وأبو بكر الصديق. رضي الله عنهم وأرضاهم وصلى الله عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما مات سيدنا عمر دفن بجوار رسول الله وأبو بكر فتقول السيدة عائشة والله ما دخلت حجرتي إلا وأنا مشدودة علي سيابي يعني, يعني يعني يعني هي تستحي من الأموات لو سيدنا عمر مين بس واحد غريب هم يعني السيدة عائشة, عائشة تستحي, تستحي من الأموات أبوات. فكيف, فكيف بهؤلاء الذين لا يستحيون من الأحياء. من الأحياء ونحن نراهم على الشواطئ وفي الحضائق وفي النوادي ونراهم في الطرقات أبوات. نسأل أبوات. الله أعلى أن يهدينا وإياهم اللهم آمين سيدنا أمين. عثمان سيد بن عفان, عفان. عفان. كان اسمه الحيي، اسمه إيه؟ الحيي، اختصه الله عز وجل بالحياة. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستحي منه يستحي من من من سيدنا عثمان الذي كان إذا أراد أن يغتسل اغتسل في مكان فيه ظلم يعني لما يجي يستحم كده ويغتسل يغتسل في مكان إيه ظلم حتى لا يرى عورة نفسه يعني شوف حتى الحياة وصل لحد فين يا إخواني رضي الله عنهم وأرضاهم يعني يقول اللي في رواية لمسلم كما في فضائل الصحابة كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم مضاجعاً في بيت مضاجع في بيت فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاستأزن ليدخل على النبي محمد فأزن له النبي صلى الله عليه وسلم وما زال النبي مضاجعاً كاشفاً عن فخزيه أو ساقيه يعني أبو بكر داخل هو إيه؟ لسه مضجح وكاشف عن ساقيه وإيه؟ وفخزيه ثم جاء عمر بن الخطاب عملاق الإسلام الإمام العادل رضي الله عنه وارضاه استأذن عن النبي فدخل على النبي وما زال النبي مضجعاً كاشفاً عن فخزيه أو ساقيه فجاء, فجاء عثمان رضي الله, رضي الله عنه, عنه وأرضاه استأذن فلما, فلما دخل على النبي يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعتدل في جلسته عزمان. وغطى ساقيه عزمان. أو فخزيه لمحت ذلك مين؟, مين؟ الفقيهة, الفقيهة، الطاهرة العفيفة السيدة عائشة وبعدما صرف سيدنا عثمان عصي... بن عفان قالت له يا رسول الله دخل أبو بكر وما زلت مضجعاً كاشفاً عن فغزيك ولم تهتش له يعني ما, ما تعدلتش دخل عمر بن الخطاب وما زلت في مطجعك ولم تهتش له فلما دخل عثمان اعتدلت في جلستك ثم غطيت ساقيك أو فخزيك ماذا حدث يا رسول الله قالت يا عائشة كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وهو من سيدنا عثمان بن عفان شوفوا الحياء وصل لحد فيني يا إخواني يعني علينا أن يعني نعلم أولادنا الحياء السيدة فاطمة سيدة فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما مرضت مرض الموت وهي على فراش الموت نسأل الله أن يجعلنا يا رب من الذين يعني يعني يموتون على حسن الخاتمة وأن يبيض وجهنا عند الغس اللهم أمين يا رب العالمين السيدة فاطمة كانت في مرض الموت فذهبت إليها أسماء بنت عميس زوج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فجلست بجوارها. ثم قالت لها: مين؟ فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت والله إني يعني أستقبح أو است يعني إني لا أستقبح ما يصنع بالنساء بعد موتهن. إني الوحده لما تموت بيحطها على نعش مأين ماكشوف كده مش مش بتغطي زي بتاعنا كده إني أستقبح ما يصنع بالنساء بعد موتهن الوحده يحطها كده تبع المت مت مت كف متكفنه وإني أستحي أن أنأوض على هذا النعش فيرى الناس جسمي ويرى طولي وعرضي ويروا طولي وعرضي يعني شوف بتقول الكلام ده هي هي تموت وهي تستحي من نفسها وهي ميتة فقالت أسماء بنت عميس إني قد سمعت أن في الحبشة بيصنع نعوش مضغطية وإن شاء الله سأصنع لك نعشا وستحملين فيه شوف الحياء وصل لحد فيني يا أخواننا. يعني هم يستحيون من الله يعني وهي ميتة فكيف بالأحياء نسأل الله أن يرحمنا رحمة واسعة طبعاً عن أسيد الأنصاري كما في رواية لابو داود يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فرأى الرجال والنساء ال ال ال ال اختلطنا بإيه مع بعض الرجال قد اختلطت بالإيه بالنساء في الطريق فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على النساء وقال أيتها النساء أيتها النساء ليس لكن أن تحتضن الطريق ليس لكنا أن تحتضن الطريق علي كل بحافات الإيه الطريق فكانت الواحدة تمشي بجوار الجدار لدرجة أن سوبها يلصق بالإيه بالجدار يعني نشوف يعني شوف مدى الحياة يا إخوانا تعال شوف النهاردة تلاقي البنات مش بتعود دروس ولا بتعود المدارس واخدين الطريق على حسابه طب ما تمشوا على جنب ما تمشوا تمشو على جنب والموبايل مفتوح, مفتوح, مفتوح على, الغناء. على الغناء وكل واحدة مسكلة باكوشيبسي باك وقاعدة تجرجر فيه طب ما تمشوا تمشو على جامل, جامل, جامل. علي عليكونا بحافات عليك الطرق. الطرق يعني مش عارف يعني فين الحياة بان ولا أصوات عالية ويتضحك دم هاي الواحدة لو عندها حياة يا إخواننا مش هتعمل كده صح ولا مصح يبقى عليكونا بإيه بحافات الطرق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر الذي قال من قل حياؤه قل إيه؟ ورعه من قل حياءه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه اللهم أحيي قلوبنا بالإيمان اللهم أمين يا رب العالمين أنت عارفين سيدنا عمر المخطاب يا أخوانا يعني ربنا يكرمنا ونسأل الله عز وجل أن تلاقي في بعض الناس لسانها بيكله لسانها بإيه؟ بيكله يعني تلاقيوا لسانه بيأكله كده طب ما أقول لسانك لما بيأكلك اذكر ربنا لسنك لما بيأكلك, لما بياكلك ارفع ايفق ايدك وقول يا, يا رب ارزقنا حاكما عادلا عادل أميناً, أميناً, صديقاً صديقاً امينا صديقا مثل عمر, عمر بن الخطاب فاروق الفاروق, خطار الفاروق خطار عملاق, عملاق الاسلام الذي شهد له الرجل <تصفيق> الذي رآه نائما تحت ظل شجرة وقال <تصفيق> نمت فحك أمك فعدلت فأمنت لك يا عمر ردا الله عنه ورد لما بلحد بالسن وبيأكل يدع رضي ارفع يديك نقول يا رب ارزقنا رئيس ويحكمنا بالحق والعدل بالحق ولايه والعدل ونجلس نرد تيها وقنا هلا ننتخب مين فلان ولا فلان اللي مرجعيته إسلامية على عيننا وراسنا عين نشيله على دماغنا من فوق ونقيده أنا بقول شوف لا إيه اللي مرجعيته إسلام نخت... ننتخبه ونمشي وراه ونقيده مش نظام الفاتح اللي مزوم مزوم كان معيشه في ظل مزوم وفساد مزوم وكان معيشه في مهلبي ولا أحد يستطيع أن يتكلم كان في معتقلات وكان في وغيره ونسأل الله عليه العفو والعافية كان سيدنا عمر الخطاب يعني كان يعني لما يجي يلبس هدومه كان يستحي لما كان يجي يلبس هدومه إيه كان يستحي لما كان يجي يشرب شوية مي يستحي من ربنا سبحانه وتعالى لما كان يجي يأكل كان بيستحي من ربنا سبحانه وتعالى وكان عندما يأكل يبكي ويقول ماذا أنت قائل لربك غداً يا عمر ماذا أنت غداً قائل يريدنا أن نقول لنا نفسنا هذا الكلام قبل ما ننام يعني أكلت وشرفت وصلت اقعد بقى مع نفسك استحكنا من ربنا يا رب يعني هعمل إيه؟, هعمل إيه؟ يا رب رحمنا برحمتك التي وسعت برحمت برحمت كل شيء الله مرحمنا يا رب نختم بقى المظاهر السيئة, السيئة التي نراها فعلا في عصرنا الحالي من المظاهر السيئة التي فشت في المجتمع, في المجتمع وتدل على عدم, على عدم الحياة الجلوس على المقاهي وعلى قارعة الطريق وعلى المحلات بس من بره مش من جوه اللي ليه شغل في محل يقعد جوه يقعد شبار ليه لأن يعني إلا من عاصمه الله في ناس محترمة وتقعد وتقعد ومتخاف من ربنا عز وجل لكن قلما هؤلاء الذين يجلسون على المقاهي ويجلسون على قارعة الطريق قلما تجد إنسان يتكلم بالحق أن لو تلقوا معانين يتكلموا في, في عيوب الناس ويتخلمون في الغيبة والنميمة وفلانة طويل فلانة ده من ده ده رد طويل ده ده طول لدي وأنا أسمع ذلك بي بي بي بي بأذني والله يا إخوان والله أسمع ذلك من بعض دل الناس دل وأتحصى ولكن سكت أنا الشيخ هو الشخص سميعني طب أنت لما الشيخ أنت مش خايف من ربنا عز وجل يعني أنت مش خايف من ربنا؟ فيعني من المظاهر السيئة المنتشرة حاليا التي تدل على عدم الحياة والجلوس على المقاهي وعلى قارعة الطريق وعلى أمام المحلات وهذا اندلف إنما دله على إيه؟ على عدم على الحياة على من الله سبحانه وتعالى. أيضا وضع الشاب <تسيق Dominican> واحد خاطب لك ولك خدت يطلع بها برة على القناطع. مالكش أنت دخوت؟ مالكش عنداه حاجة أصل. لأن أنت لما بروح حد البيت ما جبش أبوها ولا خوها، الضار كده ومش. مالكش تدخلش أصل. اه تلاقي الواحده <الوحنة> النهارده يعني مسيطرة موشي. على زوجها لا الا ما رحم ربي وتقول له يا اخويا انت مالك انت متعصب كده لا ما تسيبه يخش يا يخش يا اخويا اقعد معاه ده اخوها ده خطيبها خطيبها ايه ان شاء الله يتخطف ايه خطيبها دي ما ينفعش يعني ما لهوش حاجة عنده الايه خطيب ما لهوش حاجة حتى لو كاتب كتابه وهي لسه عند ابوها وامها في البيت محترم متواضع يقعد كده ساعة مع أبوها والأم ويتكلموا كده كلام محترم ويسحب نفسه وماشي, وماشي, وماشي خلاص عيش حياتك حياتك طيبة عشان ما ما ما ما يتباش في الصحيفة بتاعتك شيء أسوي وانت هتحاسب على إيه على هذا خلاص الوضع يد الشاب في يد فتاة أو على كتفها في الطريق كما يحدث في بعض الحضائق لجو أخيتها في إيده أو حاضط إيده على كتفه ويعني هي يعني مش عارف هذا اندل في نما يدله على إيه على عدم الحياة أيضا من الشيء اللي إحنا فحلاً والناس في الأرياف يا طيبين جدا. على الفطرة يعني أنا وأنا أشهد القرياتي أن الناس فيها طيبين جدا الحمد لله عندنا حياة وعندنا إيمان بس في ظواهر منتشرة واحدة, واحدة واحدة يعني تنتهي إن شاء الله من هذه الظواهر وضع العروس على المنصة قبل المنصة يروح ودى الكوفير طيب خش الكوفير يلمح يعني, يعني تلميع محترم والفستان طويل طويل بقى طويل ويمشي وراها تطرفع يمشي اللحين الفستان ها وتجي تمل تملها بيت أنت عض أسرة أنت الراعي بيت بيت أنت اللي الكلمة في البيت بالزوجة يعني يعني أنا أب في أصلاً أزواج مسيطرين على على الأزواج في زوجات يعني كلمتهم تمشي على اللي على الزوج وهذا خطأ لا أنا مش شهود الكوفين شدالكوا كفار يجيب لها واحدة اهوت تعملها اللي هي عاوزاه في بيت ده ده الصح هو ده الاسلام بتاعنا هو دي الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم حسن على ذلك كل المؤمنات ياخدودنا من ايه من ابصارهن واحفاظنا فروجهن ورك ما تيجي بقى من الكوافير تقعد على النص وماسكه البتاعه اللي بيعملوا بها الدوره دي قال لي يا بي بيشو واعمل لك كده طب والثاني قاعد فرحان طب ما اتفر عليه لا ده هي بس هي وبس, هي وبس. هي وبس. بيطلع بقى الراجل يقول لي ان العروس والعروسه هيقوموا عشان يرقصوا مع بعض والنساء قاعدين قلنا يعني تخيلوا الأمر كده تخيل النساء وهم جالسين في القرية. في قارعه الطريق ودي بص لزوجتك ودي بص لزوجتك ودي ودي مرات مين, ودي مرات مين. ليه إحنا شئنا حد من عنا إخوان وأنا جبت لي شكاوي كثيرة وأنا نستو عاليمًا يعني الزمائلنا والأئمة المساجد والله شكاوى بسبب هذه المواضيع وعندما نتكلم يقولك الشيخ تكلم والشيخ كان والشرك منا مشتمشح مشتمشح اللي هي السنة النبي محمد واحنا بنوضحها للإيه للناس فمن أخذ بها ها مصيره إلى الجنة إن شاء الله ومن بعدها خلاص هي الأخرى نسأل الله العفو والإيه والعافية طب أنا عاوز أحسب الحياة أنا عاوز بعند الحياة وربنا يكرمني بالحياة أعمل إيه؟ أولاً احفظ سمعك من كل شيء يغضب الله، خصوصاً من الغناء. وأنا أنأوجه نصيحة لكل لكل أب وأنتم آبائي البص لابنك بيسمع إيه؟ ده مش عيبه لأن دور علي ابنك شوفي ابنك بيسمع إيه؟ شوف بنتك جدة أنت, انت عاجب لها كمبيوتر؟ اه؟ الكمبيوتر حطه في الصالح. ما تحطوش في الاوضه ساعات البنت بتقفي تخش الاوضه وتقفل عليها تعمل ايه بتعمل ايه بنتك ده بتذاكر كويس بس راجبها راجب ابنك راجب لأنك انت هتسال يوم القيامه عن هذا ستسأل يوم القيام كلكم راعم وكلكم إيه؟ مسؤول عن رعيته احفظ أولادك واحفظ سمعك عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى اثنين ابتعد عن الغيبة والنمين ابتعد عن الغيبة والنمين ثلاثة لبس بنتك الحجاب ودي مغمي جدا إخواننا أحنا نقول واحدة واحدة وبعد كده تلبس النقاب إن شاء الله. أيام الزمن، أيام النظام الفاسد، كنا بنسمع في الأخبار وبعض القنوات شوي حريم، شوي حريم نساء يعني. يطلع كده على في القناة يقول لك إحنا النهاردة هنعمل حملة على النقاب. عشان نمنع النقاب. والله كنت أرى ذلك وتحصى. بقول يا رب امح هؤلاء. فعلا جاءت الساعة. يعني وهذه بقدرة الله عز وجل أنمح هؤلاء الظلمة. الذين كانوا يتربصون الإسلام والمسلمين، فخلي بنتك ترتدي الحجر، وإنت لكِ الإِذ، لك الكلمة، غضّ بصرك، غضّ بصرك عما حرم الله عز وجل، عود ابنك إنه يغير على أخته، إنت عارف ابنك لو غار على أخته، هاه؟ ده شئ طيب، والله ستحسد عليه، عود ابنك إنه يغير على إيه؟ على أخته، والله أنا رأيتوا شاب يا إخواننا يعني منذ شهرين. ماشي ورا فتاه, فتاة. ويبصلها ويبص, ويبص بص بص لها ويقول لها كلام مش هو يعني فقلت له يا اخي تعالى اطرده بالله عليك لو شفت واحد كده ماشي وراها وبيبصبلها كده و... ويقول لها كلام حلو هتعمل فيه هتبحه و... هتبحه طب ما انت ماشي وراها وبيبصبلها اهو يا عم الشيخ والله انا يعني يعني أنا والله العملية يعني مش عارف أنا مش عارف اتجوز ومش عارف اتجوز يعني أنت مش عارف تتجوز والحياة والظروف الصعبة تقوم قمت في بنات الناس هل هذا صح يا إخواني يعني حب لأخيك مثل ما تحب لإيه لنفسك وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب إيه لنفسك صلى الله عليه وسلم أيضا إذا أردت أن تكتسب صفة الحياة واضب على الصلاة في أوقاتها خصوصا صلاة الفجر جماعة في المسجد أيضا راقب ربك في السر والعلن آخر حاجة يا إخواني مصاحبة الصالحين ولنمتب مه جدا صاحب, صاحب الإنسان اللي يدلك على الآء <على, <الـ> على الخير, على الخير. أو الصاحب صاحب السوء لأنه الأصحاب السيئه السعب السعبية السعبية هتبعدك عن الخير السعب السعب السعب هتبعدك عن الخير ساعات الأب بطيب والام طيبة وبيصلوا وبيعملوا كل خير وكل طاعة ويطلع الابن فاسد بسبب ايه الصحبة السيئة ساب الصحبة السيئة وصدق الله عز وجل إذ يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساءف عليها وما ربك بظلام للعبيد أشكركم جميعا إن كنت قد يعني سامحوني إن كنت قد أطلت عليكم إن شاء الله في الدرس القادم سنتحدث عن الخلق الخامس من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهو الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد نسأل الله أعزي أن يرحمنا رحمة واسعة اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم اقفر ذنوبنا يشرح صدورنا يسر أمورنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم ربي لنا أولادنا اللهم ربي لنا أولادنا اللهم أرزقنا الحياة وارزق أولادنا الحياة اللهم أرزقنا الحياة وارزق أولادنا الحياة اللهم أمتنا على حسن الخاتمة اللهم أمتنا على حسن الخاتمة اللهم بيض وجهنا يوم تبيض وجهه وتسود وجود اللهم بيض وجهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجود اللهم شفي أمراضنا وأمراض المسلمين اللهم آمين جزاكم الله كل خير والسلام علي و رحمت الله